نعبد و إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم ذين أنعمت عليهم غير. ما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم ينفقون لفضيله <تصفيق> الدكتور محمد وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول são وما o في الأرض soon Ouida à தே See okay. صابعهم في أذانهم من الصواعق حمر الموت. فأبصرهم كلما أضاء عليهم مشع في كلما أضاء عليهم مشع شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم وأنزل من السماء ما فأخرج به ملف مراد رزقا لكم فلا تجعلوا لله أن ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله فأتوا بسورة من مثله وادعوا تَفَلُوا وَتَفَلُوا فَاتَّقُوا الناس ويقوا منها من ثمرت الرزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابه وهم فيها خالدون. <تصفيق> فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا لفضيله <تصفيق> به محمد وبُونَ نَمَا امر الله به اي يوصل ويفسدون في الاب ولا فرون بالله وكلتم أمواتا فأحيانكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم يميتكم ثم إليه ترجعون طبع صماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ما ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. small نقولا للبلاء قلت سجنوا لي ادم فالسجدو الا ابلس وكان من الكافرين وقلنا يا أنت وزوجك الجنة شئت ما ولا تقرب هذه الشجرة ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من وراءه. شيطان وها فخرجهما من كان فيه وقله بطول بعضكم لبعض عدو ¡Viento! ¡Viento! والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار والذين كفروا وكذبوا بآياتنا